ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل في طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعفوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح